112. ولهم عذاب واصد مَنْ إلا من خطف القطفة فأتبعه شهاب ثاقب أَشَدُّ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا 115. 120. بل عجبت ويسخرون 121. وإذا ذكروا لا يذكرون 122. وإذا رأوا آية يستسخرون 123. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّمَا الأَمْرُ لِلَّهِ يُخْفُونَ مَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يوم الفصل الذي كنتم به أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون ما لكم لا تناصرون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 وَمَا وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين 118. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون 119. فأغويناكم إنا كنا غاوين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 وَيَقُولُونَ أَنَّ لَئَارِكُم آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنونٌ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَاكِهَةٌ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ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 110. كأنهن بيض مكنون 111. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 112. قال قائل منهم إني كان لي قرين 111. يقول أئنك لمن المصدقين 112. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون 113. قال هل أنتم مطلعون 114. فاطلع فرآه في سواء 112. قالت الله إن كت لتردين 113. ولولا نعمة ربي أَفَمَا من المحضرين 114. أفما نحن بميتين 115. إلا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 114. وإنهم عليها لشوبا مِنْ حَمِيم حميم 115. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 116. إنهم ألفوا آباءهم ضالين 117.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 وَلَقَدْ نَادَىٰ نُوحٌ فَلَنَعَمَّ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ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 114. فنظر نظرة في فَقَالَ 115. فقال إني عَنْهُ 116. فتولوا عنه مدبرين 117. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفكون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم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 114. إن شاء الله من الصابرين 115. فلما أسلما وتلهوا للجبين 116. وناديناه أن يا إبراهيم 117. قد صدقت الرؤيا كذلك نجزي المحسنين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 وَهَدَيْنَاهُما الصِّراطَ الْمُستَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ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 فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وترتنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا وَهُوَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جِئْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إذ أَمْقَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَأَلَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْخِضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ 112. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين 113. وأرسلناه أَوْ مئة فَآمَنُوا أو يزيدون 114. فآمنوا فمتعناهم إلى حين 115. فاستفتهم ألربك البنات ولهم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 112. أصطفى البنات على البنين 113. ما لكم كيف تحكمون 114. أفلا تذكرون 115. أم لكم سلطان مبين 116.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 وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَنْصُرْهُمْ فَسَوْفَ يُنْصَرُونَ أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون 113. سبحان ربك رب العزة عما يصفون 114. وسلام على المرسلين 115. والحمد لله رب العالمين صدق الله